بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زال الحديث في المقدمه التي نظمها سيوط رحمه الله تعالى لي الناصري واذكر فيها ما يتعلق أو يتقدم به على الكتب السته الالاتي ذكرها الكتاب والسنة اجماع القياس الترجيح وغير ذلك وذكرنا فيما سبق انه بدا به تعريف اصول الفقه من أجل ماذا ها منازله يكون المرء على وصيه بمعنى انه اذا اراد ان يلجف فن الماء فنبد اولا من معرفة حد هذا الفن هلقاعه الشهيره عند عند اهل العلم وضبط الفن معرفة حده وموضوعه وحكمه وما يتعلق به من الثمره والاستمداد ان وحذلك بل ما يتعلق به كذلك من حيث السلم في طلب العلم ومن حيث الشروحات ولذلك هذا مهم أن يعتني به طالب العلم ولذلك ياثر اهل العلم ان يبداوا فيما يتعلق به المتون التي تؤلف نظما ونثرا ان يعتنوا به حدود الفن وذكرنا أن صول الفقه يعرف من كم جهه من جهتين جهه الاولى كونه مركبا اضافيا لا حد يجيب هكذا الذي يجيب مشير. من حيث كونه مركبا اضافيا كيف هذا التعريف من حيث كونه مركبا اضافيا نعم تعريف الجزيء لان اصول الفق هذا عند النحاة يسمى مركبا اضافيا يعني مضاف ومضاف اليه هل اول اصول والثاني الفقه هنا اذا اذا اردنا أن نعرف ما مدرون هذا التركيب الاضافي لابد ان ننظر فيه باعتبار جزئيه الجزء الاول المضاف والجزء الثاني المضاف اليه الجزء الاول ينظر فيه من جهتين جهه الاولى المعنى اللغوي وجهه الثانيه المعنى الاصطلاحي وكذلك المضاف إليه ينظر فيه من جهتين جهه الاولى المعنى اللغوي والجهه الثانيه المعنى للصلاح اصول في اللغه ما المراد بها جواب العشوائي ممنوع جمع اصل اي فيه اقوال والصحيح انه ما يبنى عليه الاصل ما عليه غيره بني. هذا هو الصحيح طب لماذا قلت اصول جمع اصل ثم عرفت تعاملك الصحيح أصبت قلت اصول جمع اصل ثم عرفت الاصل لماذا لم تعرف الأصول نحن عندنا في مضاف هو لفظ أصول ليس لفظ اصل وانت عرفت الاصل للاصول صحيح لماذا هو الذي يعره والذي تكون له حقيقه لان الحقيقه تكون باعتبار باحتبار الذهن باعتبار الذهن واما الافراد تكون هذه الخارج والذي يحد هو الذي يكون في الذهن واما اصول جمع اصل يعني اشياء خارجه عن الذهن وأما الاشياء التي تكون أو الشيء الذي يكون في الذهن هذا الذي يعرف له ماهيه وله حقيقة ولذلك عامه الاصوليين اذا ارادوا أن يعرفوا الجزء الأول قالوا أصول جمع اصل وانتقلوا من الجمع الى المفرد لكون الحقائق انما او التعريفات انما تتعلق بالمفردات لا بالجموع وفي الصلاح له كم معنى هذه من المبادئ البحث هذا لا يتعلق بالكوكب الساطع انما يتعلق بالورقات والجزءان مفردان نعم تركي. ارمعوا معن معنى الاول الدليل نعم التحريم في كذا مثلا الكتاب والسنه اصل تحريم الربا قوله تعالى كذا النوع الثاني معنى الثاني نعم محمد ما هو المقيس عليه الصوره المقيس عليه هذا في باب القياس ثالث القاعده المستمره مثاله الاصل في ميته التحريم اصل في ميته التحريم المعنى الرابع النور اصحاب الاصل هذا ذكرناه بعضهم اجبنا عنهم زاده الزركشي انه داخل في مثل قاعده المستمره لكن العلم المشهور الرابع ما هو انت الرجحان فيقال الاصل في الكلام الحق يعني الراجع عنده عند السامع هذا اربعه معان في الصلاح اهل للصلاح والمراد هنا منها جميعها او بعضها بعضها وما هو هذا البعض الدليل حينئذ نقول اصول جمع أصل والمراد بالأصل الاصلاح هنا الدليل طيب الفقه هذا سياتي بحثه عرفنا اصول الفقه باعتبار مفرديه حينئذ نقول اصول الفقه اي الاصول المنسوبه الى الفقه لماذا قلنا المنسوبه ملاحظه لي ما هو النسبة التي تسمى هنا هنا في هذا الموضع اصول الفقه كلام زيد نعم الاضافة احسنت تسمى, تسمى الاضافة النسبة هنا اضافة نسبة تقيدية اذا اصول الفقه الادله المنسوبة الى الفقه وعليه نقول اصول الفقه المعنى اللغوي او المدلول اللغوي أدلة الفقه ادله الفقه. هل هذا عام ام خاص أدلة الفقهي عام أم خاص بمعنى أنه عام يشمل كل دليل يبنى عليه الفقه أم أنه خاص بنوع واحد كمعين أو مجمل أو قاعدة أو نحو ذلك خاص ها بالإجمالية. خاص بالإجمالية خاصا بالاجماليه صائحانور الفقه ادله اطلق اصوليون هنا في المعنى اللغوي قال أصول الفقه أدلة الفقه هل هو خاص بنوع معين من أنواع أدلة الفقه أم أنه عام في جميعها ثاني وهو انه النوع حينئذ اصول الفقه ادله الفقه اطلقنا هنا لم يقيد ولذلك في المعنى للصلاح قالوا أدلة الفقه الأصول مجمله قيدوه احترازا عن نعم احترازا عن ادله الفقه التفصيلية فلا بحث للاصول في هذا النوع وإنما بحث الأصول في الأدلة أدلة الفقه الإجمالية المجمل كلية وأما التفصيلية فلا بحث للأصول فيها البتة وانما هي بحث أو محل بحث الفقيه فالفقييه يبحث في الدليل التفصيلي لا تقربوا الزنا لا تاكلوا الربا اقيموا الصلاة إلى آخرين هذا بحث الفقيه ينظر في هذا الدليل دل على ماذا ويطبق القواعد الاصوليه وأما الاصولي فنظره يكون في الدليل الجمل الكلي لا ينظر الى الاحكام المتعلقه والافعال افعال العباده المتعلقه بالمكلفين كالصلاه ما حكمها الزكاء ما حكمها الكذب ما حكمه الصدق ما حكمه الخوف الرجاء الى اخره احكام إثبات الاحكام الشرعيه لهذه الافعال هذه وظيفة الفقيه فالفقييه يثبت الاحكام الشرعيه الخمسة تكليفيه وكذلك الوضعيه يثبتها لافعال المكلفين حينئذ ينطلق من فعل المكلف وامم الاصول فلا نظر له في هذه الانواع البته اذا خلاصه نقول المعنى اللغوي لاصول الفقه أدلة الفقه وحينئذ يكون المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي فيشمل كل ما يبنى عليه الفقه بقطع النظر عن كونه معينا أو كليا فدخلت جميع الادله كل دليل يستند اليه الفقيه فهو داخل فيه في هذا النام هذا المعنى الاضافي واضح هذا خلاصته النوع الثاني او الجهه الثانيه التي يعرف اصول الفقه منها او بالنظر اليها ما هي ونننظر في الكتاب ونسينا ما هي انا عميمن من حيث كونه علما كيف من حيث كونه علما ها يختص هذا الفن بهذا الاسم نعم جعل الاسم لهذا الفن نعم ها سلطان ها من حيث كونه علما لماذا نعرف المعنى الإضافي ها لنبين أن المعنى العلمي أو اللقب كان أصله الإضافي اذا أصول الفقه علما ولقبا للفن بعد نقله عن المعنى الاضافي نبدنا نلاحظ المعنى الصلاحي مع المعنى اللغوي فجعل أصول الفقه الذي هو المركب الاضافي قبل جعله علما هو مركب اضافي فينظر حينئذ في جزئيه الجزء الأول والثاني مع اعتبار الاضافه نقول الادله منسوبه إلى الى الفقه هنا اذا هذا التركيب مع ملاحظه المعنى الاصلي وصف ثم جعلناه علما على مسما هذا المسمى بعض أفراد أصول الفقه باعتباره مركبا تركيبا اضافيا اولى هذا المسمى انتبه أخذنا المركب الاضافي وجعلناه علما باب التسميه باب النقل مثل عبد الله وصف ثم جعلناه علما حينئذ جعلناه علما على أي شيء على بعض مدلول أصول الفقه لغة لان اصول الفقه لغه عام بعض الأفراد الذي هو الادله الاجماليه سميناها اصول الفقه حينئذ قبل جعله علما هو مركب تركيبا اضافيا بعد جعله علما كزيد ليس عندنا تركيب انما نقول أصول الفقه كزيد فاصول كزاي من زيد فليس له معنى فليس له ليس له معنى في هذا التركيب لانه صار في قوه الكلمه الواحده في قوه الكلمه الواحد هذا باعتبار المعنى واما اذا جاءت تعرب حينئذ لابد ان تعرب مضاف ومضاف اليه هذه مساله اخرى وليس هو كلمة واحدة كما قال الصوت قول مفرد وانما هي كلمه لانه مركب تركيبا اضافيا لكن من حيث الاسم والمسمى نقول اصله مركب تركيبا اضافيا ثم نقل وجعل عالما على هذا الفن المسلم لماذا قالوا إشعارا برفعه هذا الفن لماذا لان الفقه علم الحلال والحرام كذلك ان الحلال والحرام ليس بالام هي يتعلق به افعال المكلفين على جهة العموم دون استثناء ما من مكلف الله وله نصيب من هذه الاحكام بعضها مشترك بين جميع الناس فروض الاعيال وبعضها يختص بالبعض دون دون الاخر هنال اشعارا ببناء هذا الفن الجليل العظيم هو الفقه علم الحلال والحرام على هذه الأصول حصل النقل حصل النقل هذا من جهه تعليم ماذا يعرف عند الاصوليين من حيث كونه علما ولقبا للفن بماذا عرفه السيوطي ماذا قال ها ادلة الفقه الاصول مجمله وقيل معرفته ما يدل له وطرق الاستفاده للمستفيد على تابع للحد عند عند السيوطي ادله الفقه الاصول ادله الفقه الاصول الاصول ادله الفقه مجمله حال من الأدلة احترازا عن اولا الادله ادله الفقه المراد بها هنا ما المراد بها بماذا نفسر الادله هنا قواعد فقط كتاب والسنه والاجماع والقياس قول الصحابه والاستصحاب وكل ما يصلح ان يستند عليه الفقيه في اثبات الاحكام الشرعيه فهو, فهو دليل داخل في هذه الجزئيه ادله الفقيه لما كانت ادله الفقيه عامه تشمل المجملة والتفصيلية وأصول الفقه من حيث الصلاح يختص بالنوع الثاني النوع الأول وهي الإجمالية احتجنا إلى فصل نخرج به التفصيلية قلنا يعني غير غير اريد عباره الصنيين مجمله يعني غير معينه هكذا عبارتهم اكثر الشرح على هذا فضوها مجمله يعني غير معينه شو المراد بغير معينه يعني غير مفصلة لان الدليل اما ان يكون متعلقه خاصا حينئذ نكون دليلا تفصيليا دليلا تفصيليا مثال ماذا متعلق خاص أقيم الصلاه اقيم أمر تعلق بماذا بفعل مكلف وهو الصلاه اذا متعلق خاص يعني مدلوله خاصا الدليل الجملي او غير المعين ها مطلق الامر للوجوم لانه يقابل المعين غير المعين لا يكون متعلقه خاصا ما كان متعلقه خاصا فهو التفصيل المعين ما لم يكن متعلقه خاصا فهو الجملي مطلق الامر للوجوب مطلق النهي للتحريم هذه قاعده اصوليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجه القياس حجه العام يحمل على جميع افراده ها. هذه كلها قواعد لكن هل تعلقت بفعل معين من افعال مكلفين جواب لا مطلق الامر للوجوب ما هو هذا الامر لم يتعين في هذه القاعده بل القي المطلق الأمر يعني كل ما كان على صيغه افعل والتفعل وصح الى اخره مما جعله اصوليون انه من صيغ الأمر مطلق الأمر كل ما جاء في الشرع كتاب السنه وهو امر عند الاصوليين يقتضي عند التجرد عن قرينه ماذا الوجوب مطلق النهي للتحريم اي نهي لم يتعلق لا بالربا ولا بالزنا ولا بغيرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجه اذا كل فرد من أفراد افعال النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجه ما هو هذا الفعل لم يتعين حين يقول هذه أدلة كلية كليه وهي اجماليه بمعنى انها لم تتعلق بي بمعين لم تتعلق بي بمعين ادله الفقه الأصول مجمله وكنا هذه الصحيح الصحيحه قول السبكي بأن الأدلة هي التفصيلية لكن تختلف بالاعتبار يعني الادله الاجماليه والتفصيليه متحده بالذات مختلفة بالاعتبار هذا قول ضعيف قول ضعيف هذا الظاهر الله اعلم حين اذا اقيم الصلاه يرى انه دليل كلي ودليل جزئي دليل كل بكونه امرا لأن مطلق الأمر للوجوب هذا وجود ذهني لا وجود له في الخارج يوجد في ماذا في ضمن جزئياته فإذا كان كذلك صار اقيم الصلاه فيه معنا الدليل الكلي و لكونه متعلقا بالصلاه صار دليلا جزئ اذا اتحد بالذات واختلف بالاعتبار بالاعتبار لكن هذا ليس بالصحيح لانهم يقولون اقيم الصلاه دليل كل لكونه امرا والامر شيء واحد نحن القاعده الكليه عندنا مركبه من مبتدا وخبر مطلق الأمر للوجوب وليس لكونه أمرا كونه امرا بمعنى أن مدلول هذا القول وهو إفعل مدلوله الأمر مدلوله الامر وهو الايجاد والطلب حينئذ نقول هذا من قبيل التصورات لا من قبيل التصديقات لان كون اقيم الصلاه اقيم امرا كونه امرا هذا من قبيل التصورات وليس من قبيل التصديقات وأصول الفقه الذي هو الدليل الجملي هذا مركب نحن نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجه فعل النبي حجه هو الدليل الجملي وليس معنى الحجة فقط هو الدليل الجملي وليس معنى فعل النبي صلى الله فقط دون أن يحكم عليه بكونه حجه والدليل جملي لا هذه من قبيل التصورات بمعنى انها مفردات يبحث فيها ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فحققه اولا واثبته ثم بعد ذلك تحكم عليه بأنه حجته الأصول الذي هو القاعده العامه بعد الحكم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بانه حجه واما قبله حينئذ نقول المحكوم عليه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من قبيل التصورات لانه مبتدا يعني مفرد وكونه حج حج هذا خبر محكوم به نقول هذا كذلك من قبيل التصورات وانما يكون من دليلا جمليا بملاحظه الجمله الاسميه معا المحكوم عليه والمحكوم به حينئذ تعليلهم اقيم الصلاه أنه متحد بالذات لكونه امرا يرد عليه ان كونه امرا من قبيل التصورات وليس من قبيل التصديقات وفن الأصول كله من قبيل التصديقات وليس من قبيل التصورات هذا قول ضعيف من كنسبه شيخنا فيه صحيه قول المحققين لكن فيه شيء من من النظام اذا أدلة الفقه الأصول مجمله الأدلة نفسها هي أصول الفقه هي مسمى أصول الفقه مطلق الأمر للوجوب هو أصول الفقه كذلك الإجماع حجة هو بمسمى أصول الفقه وقيل معرفته ما يدل له هذا تعريف آخر ماذا نستفيد منه أنه لماذا لأنه عبر بقيل فهو تضعيف له لما جسم بالأول رجح الأول اذا ثما تعريفان ثما تعرفان لاصول الفقه قيل هذا الباب بالنسبه اصول الفقه ادله الفقه الاجماليه وقيل قول اخر اصول الفقه معرفه الادله الاجماليه معرفه ادله الفقه الاجماليه فهل مسمى اصول الفقه هو نفس الدليل أو العلم بالدليل محل نزاع والصحيح انه نفس الدليل نفسه الدليل اذا سلمنا بهذا التعريف علما مر معنا ولذلك قال وعلى الأول القاضي ابو بكر الى اخره لان العدله اذا لم تعلم لا تخرج عن كونها اصول ولان الأصول لغة الادله فجعلها الاصلاح النفس الادله اقرب إلى المدلول اللغوي لاننا قررنا اولا التعريف الاضافي أن أصول الفقه ما هو معنى الاضافه اللغوي ما هو ادله الفقيه ادله الفقه اذا ادله دعنا المسمى مسمى المعنى اللغوي عين الادله اذا جينا في الاصلاح لماذا نغير نجعل مسمى أصول الفقه العلم بالادله فالعلم بالشيء غير الشيء حينئذ مطابقة للمعنى اللغوي نجعل أصول الفقه في الاصلاح هو عين الادله وهذا اقرب كما ذكروا كثير من من الشراح ووجه الثاني أن الفقه متفرع عن العلم بادلته كما هو متفرع عن عن ادلته اذا ادله الفقه الأصول مجملة وقيل معرفة ما يدل له ونحن ذكرنا تعريفا اولى من هذا التعريف وهو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعيه وزياده الفرعيه هذا اختاره المرداوي وكذلك في مختصر التحريب وصاحب الفروع كذلك في كتابه في الأصول شرحنا هذا الحد فيما فيما سبق ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ونقف عند البيت الثاني وطرق الاستفاده والمستفيد وعارف بها الاصول العتيد أدلة الفقه الأصول مجمله وطرق الاستفاده هذا معطوف على أدلة السيوطي رحمه الله تعالى يرى ان مسمى اصول الفقه مركب من ثلاثة اركان الأول الأدلة اجماليه الثاني طرق الاستفاده الاحكام الشرعيه من الأدلة الثالث شروط او حال المستفيد ثلاثة أركان اركان يعني خالف صاحب الاصل من هو صاحب الاصل تاج الدين السبكي. السبكي من السبكي يرى ان اصول الفقه مسماه شيء واحد وهو أدلة الفقه الاجمالي فقط وأما الطرق للاستفاده وحال المستفيد فليست داخله في مسمى الفقيه السيوطي رحمه الله خالفه ومر معنا وربما غيرت اوازيد ما كان منقولا وما يفيد حينئذ والطروق يكون بالرفع ولا صح ان يكون بالخفض لأننا اذا عبرنا بالخفض حينئذ لم نجعله ركنا ثانيا في الحد وليس الامر كذلك وطرق استفاده طرق بالرفع لا غير بالرفع لا, لا غير يعني لا يجوز فيه الخفض خلافا لمن جاز ذلك ويكون حينئذ معطوفا على قوله ادله الفقه فيكون مما غيره الناظم مما غيره الناظم ولم يتبع فيه الاصلاء قال الشارح الناظم في شرحه فلذلك مشيت في النظم على إدخالها في حد الأصول يعني طرق الاستفاده ثم صرحت بتعريف الأصول اتماما للفائده ووفاء بما في الاصل لانه في الاصل عرف الاصولي وجعل في حد الأصول علمه بطرق الاستفاده وحل السفيد فعند تاج السبك طرق الاستفاده وحال المستفيد داخلة في مسمى الأصول لا في مسمى أصول الفقه داخله في مسمى الأصول وهو الذي قام به علم الاصول لا في مسمى اصول الفقه ولذلك خالفه الناظم مشى على معليه الاكثر ثم ذكر تعريف الأصول وان كان لا يحتاج اليه متابعه للاصلي يعني كانه وافقه تا الدين السبكي ولذلك قال فلذلك مشيت في النظم على إدخالها في حد الاصول ثم صرحت بتعريف الاصول اتماما للفائده ووفاء بما في الاصل ولذلك عرف أصول الفقه باعتبار معناه اللقبي يعني الصوت بشرحه تبع لغيره أدلة الفقه الاجماليه وطرق الاستفاده منها والمستفيدين والمستفيد يعني طرق المستفيد بالخفض وقيل معرفة ذلك يعني النظم هنا ياتي على جهتين أدلة الفقه الأصول مجملة وطرق الاستفاده والمستفيد وقيل معرفة ذلك فالمعرفه حينئذ تكون مضافه إلى الثلاثه الأركان يعني معرفة الأدلة ومعرفة طرق الاستفاده ومعرفه حال المستفيد حال المستفيد وقيل معرفة ذلك ثم قال المختار الاول يعني الثلاثه دون اضافه لفظ المعرفه دل ذلك على أن تجويز الجر, الجر في وطرق عاطفا على ما يدل له غير صحيح لانه مخالف لمصرح به الناظم والله اعلم وطرق الصفاده أي وطرق استفادتها يعني استفاده الأدلة دله الفقه الإجمالية طرق استفادتها كما عبر فيه في في الاصلي أي الطرق التي استفاد المجتهد بها القواعد الكليه عندنا قواعد كليه التي هي الادله وعندنا الطريق الموصل الى القواعد كيف نصل اليها المره معنا شيء من ذلك أنه بالاستقراء نصوص الوحيين مع قواعد اللغة العربية مع ها اساس استقراء نصوص الوحيين ولسان العرب قواعد عربيه وفهم الصحابه لابد من من النظر في فهم الصحابه حينئذ بالنظر إلى هذه الامور الثلاثه الاركان حين جاء التقعيد والتاصيل فنظروا في نصوص الوحيين ووجدوا أن مطلق الأمر محمول على الإيجاب الوجوب ووجدوا أنه كذلك في في لسان العرب افعل ولذلك لو أمر ابنه مثلا ب قال اسقيني فلم يفعل لم يمتثل فعاقبه لما ليما لانه ترك واجبا ولم يمتثل وكذلك فهم الصحابه من صيغه افعل الوجوم وكانوا ينكرون على من ترك امتثال ذلك الامر حينئذ بهذه القواعد الثلاث توصلنا إلى قاعده وهي أن مطلق الامر للوجوم اذا وطرق السفاده اي الطرق التي استفاد المجتهد بها القواعد الكليه اي استفاده الفقه من الأدلة اي استنباط الاحكام الشرعيه وطرقها هي شراائط الاستدلال شراائط الاستدلال وهي المرجحات يعني المراد بها هنا الكتاب السادس الذي ذكره في هذا النظم تبعا لصاحب الاصلي وهي المرجحات المذكور معظمها في الكتاب السادس يعني ترتيب الأدلة بانه اذا تعارض العام مع الخاص قدم الخاص على العام كما أنه يقدم المبين على المجمل يقيد المبين او يفسر او يوضح بالمجمل بالمبين كذلك يقدم الناسخ على المنسوخ بشرائطه اين يد نقول ترتيب الأدلة وذلك إنما يكون عند التعارض هذا الذي يدرس في المرجحات وهو المراد بطرق الاستفاده هنا في في ان الامر قد لا يثبت وجوبه لوجود معارض فلا يفيد الوجوب فلا يكون كل أمر للوجوب نعم مطلق الأمر للوجوب قاعده حينئذ نقول هذه قد يعارضها ما هو قرينه تصرف الامر من الايجاب إلى الندب حصل تعارض كيف يجمع بينهما يجعل هذه القرينه صارفه الأمر عن ظاهره إلى الى قال بناني حقيقة الطرق هي المسالك وقد أريد بها هنا المرجحات طرق استفاده المراد بها هنا في هذا الحد المرجحات تشبيها لها بالمسالك بجامع التوصل بكل إلى المقصود والسعير لها لفظ الطرق طرق فعل يقال تخفيفا طرق جمع فعيل طريق طريق فعيل يجمع على فعل وقد يخفف بإسكان العين اسكان العين سعاره مصرحه والقرينة الاضافه فالمراد بطرق الاستفاده المرجحات أي لبعض الأدلة على بعض عند التعارض وهو ما يسمى كما في ورقات ترتيب الأدلة باب ترتيب الأدلة هو المراد به طرق الاستفاده قوله المستفيد والمستفيد, والمستفيد سكنهم لاجل الوقف اي وطرق مستفيدها اوعط على استفاده طرق استفاده والمستفيد بالخفض هذا العصر فهو عات على استفاده يعني صفات الملتزم ويعبر بعض به بحال المستفيد بحال المستفيد المذكوره في الكتاب السابع ويعبر عنها بشروط الاجتهاد اذا هذان ركنان داخلان في مسمى أصول الفقه على مختاره المصنف حينئذ يكون اصول الفقه هكذا ادله الفقه الاجماليه على ركن واساس ثانيا العلم بالمرجحات لأن القواعد ملاحظتها وحدها لا يكفي لأنه إذا قال مطلق الامر الوجوب ومطلق النهي للتحريم قد يعارضه ما يصرفه عن ظاهره اذا وقع التعارض نحتاج إلى الى الترجيح وترتيب الادله بتقديم ما يفيد العلم على ما يفيد الظن ما يفيد التواتر أو يكون متواترا على الاحاد وهكذا والثالث المستفيد الذي احال المستفيد وهو شرايط المجتهد شرايط المجتهد واعلم هنا ان الطرق لفظ طرق فائده نفيسه هذه تاره تضاف إلى الفاعل وتاره تضاف الى المفعول طرق استفاده وطرق المستفيد طرق تاره تضاف إلى الفاعل وهو الشخص الذي يتوصل بها إلى محل قصده الى محل قصده كما يقال طريق الحاج حاج هنا فاعل اضيف الطريق الى الفاعل لان الحاج هو الذي سلك بنفسه من أجل أن يصل إلى المقصود اذا طريق الحاج نقول هنا اضيفت الطرق الى الى الفاعل وهو الشخص الذي يتوصل بها بهذه الطرق إلى محل قصده والحاج كذلك توصل بهذا الطريق المسلك الى محل قصدي يقال طريق الحاج اذا طريق الحاج وطرق حاج من اضافه الطرق إلى الفاعل وتاره تضاف إلى المفعول تاره تضاف المفعول اي محل القصدي كما يقال طريق مكه طريق مكه هل مكه هي التي سلكت الطريق لا انما محل القصد مكه فرق بين طريق الحاج وطريق مكه طريق الحاج الحاج هو الذي سلك بالطريق في الطريق وطريق مكه لا. لم تسلك مكه الطريق وانما كانت مقصدا بالسالكين حينئذنا الأول طريق الحاج تكون اضافه الطرق او الطريق الى الفاعل والثاني تكون اضافه هنا الى المفعول وتعرف الأولى التي تضاف الى الفاعل بانها التي يتوصل بها إلى المطلوب بأنها التي يتوصل بها الى المطلوب وتعرف الثانيه التي هي مضافه الى المفعول بانها التي توصل الى المطلوب الاول يتوصل بها الشخص نفسه والثاني لا يتوصل بها فهي مفعوله فقول الناظم طرق استفاده من الثاني وطرق استفاده من الثان يعني من اضافه الطرق هنا الى المفعول الى المفعول لان المرجحات توصل بها كذلك وطرق المستفيد من اضافه الأول لان المجتهد هو الذي يتوصل بهذا الطريق فائده نفيسه طرق الاستفاده من اضافه الطرق هنا المفعول لان المرجحات مسلوكم بها يتوصلوا بها ليست هي التي تتوصل وإنما المجتهد الذي توصل بها والمستفيد يعني طرق المستفيد المستفيد المجتهد هو الذي سلك الطريق فقول الناظم طرق الاستفاده من من الثاني اي المضاف الى المفعول اي محل القصد وقوله هو المستفيد عطف على المضاف اليه هذا من الأول يعني مضاف إلى الى الفاعل فلا يفهم من قولهم طرق المستفيد الطرق الموصل اليه وهو فاسد ليس المراد طرق المستفيد انها من اضافه ها المفعول بل من اضافه الفاعل يعني المستفيد المجتهد هو نفسه بعينه هو المراد هو الذي يسلك بهذه المرجحات فيصل الى المقصود فطرق المستفيد ليس المراد به أن المراد بيان الطرق التي يتوصل بها لأن يكون مجتهدا ليس هذا المراد وإنما المراد انه هو الذي سلك هذا الطريق هو الذي قام بترجيح بعض الادله على بعض وهو المجتهد فلا يفهم من قولهم طرق المستفيد الطرق الموصل إليه يعني ما هي الاجتهاد وحقائق الاجتهاد نحو ذلك وهو فاسد بل المراد التي يتوصل بها إلى المطلوبين فاصول الفقه على ما اختاره الناظم هنا كغيره هو هذه الثلاثه الأول أدلة الفقه الاجماليه الثاني كيفيه الاستفاده منها أي من تلك الادله أي استنباط الاحكام الشرعيه منها وذلك يرجع إلى معرفة شروط الاستدلال كتقديم النص على الظاهر عند التعارض والمتواتر على الاحاد عند التعارض فذلك ونحوه من مسائل التعادل و الترجيح والباب السادس هو من أهم ابواب اصول الفقه فلا بد من معرفة تعارض الأدلة ومعرفة الأسباب التي يرجح بها بعض الأدلة على بعض وهذا إنما يكون في فني أصول الفقه وانما جعل من جعل ذلك داخل في مسمى أصول الفقه لأن الأقوال ثلاثه هذه الاركان الثلاثة الثاني أدلة الفقه الاجماليه وكيفيه الاستفاده فقط يعني جعلوه اثنين قول الثالث او اختيار صاحب الاصل أدلة الفقه الإجمالية ثلاثة أقوال في بيان حقيقه اصول الفقه هل هو شامل لهذه الاركان الثلاثه ام لا المشهور عند الجمهور أنه شامل لهذه الثلاثه وذهب بعضهم إلى أنه يشمل الاثنين الأولين فقط يعني أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفاده منها فقط وأما حال المستفيد فليس داخلا في مسمى أصول الفقه ذهب صاحب الاصل تاج الى ان اصول الفقه هو الادله الاجماليه فقط وأما كيفية الاستفاده وحال المستفيد ليس داخلة في مسمى أصول الفقه بل هي داخلة في مسمى الاصول كما مر تنبهوا على ذلك طيب من جعل هذه ثلاثه اركان لماذا وانما جعل ذلك من أصول الفقه تعليل لأن المقصوده من أدلة الفقه هو استنباط الاحكام منها عندما يتوصل الأصول إلى مطلق الامر الوجوب لماذا لتكون تحفه أو من أجل استنباط الاحكام الشرعيه بواسطه هذه القاعده لاشك انه الثاني طيب هل يمكن أن يصل الى الاستنباط بطريقه عشوائية أو بطريقه محكمة ثاني إذا لابد من ضبط كيفية الاستنباط فليس كل من هب ودب ياتي وياخذ القاعده ثم يستنبط منها ما شاء عندنا طرق لابد من, من معرفتها فلو أخرجنا هذا النوع من مسمى أصول الفقه وقلنا أصول الفقه فقط الأدلة الاجماليه لحصل خلل كبير لان ليس المقصود من هذه الادله إلا كونها وسيلة للتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية من الأدلة التفصيليه فاذا كان كذلك لابد من طريقه محكمة لابد من من طريقه محكمه هذه الطريقه تكون ماخوذه من كتاب السنة ومن فهم السلف ومدله عليه قواعد اللغه العربيه اذا انما جعل ذلك من اصول الفقه لأن المقصود من أدلة الفقه هو استنباط الاحكام منها هذا المقصود ولا اشكال في ولا يمكن الاستنباط منها إلا بعد معرفة التعارض والترجيح لابد ان يعرف التعارض والترجيح لان دلائل الفقه ليست على مستوى واحد ليست على مستوى يعني في في إفادة الحكم الشرعي ليست على مستوى واحد بل منها ما يفيد الظن ومنها ما يفيد العلم منها ما يكون متواترا ومنها ما يكون احادا منها ما يكون عاما ومنها ما يكون خاصا إلى آخره وهذه ليست بمرتبه واحده حين اذا وقع تعارض يقدم ما أعلى على ما هو ادنى إلا ان يكن ثم تقييد او تخصيص لان دلائل الفقه مفيدة للظن غالبا والمظنونات قابله للتعارض تعارض مر معنا فيه ورقات أنه لا يقع بين القطعيات البتانه قطع وقطع ليس بينهما تعالى وجود لهم لا في الشرعيات ولا في العقديات أن يقع تعارض بين قطعي وقطع النوع الثاني أن يقع تعارض بين قطعي وظني هذا لا وجود له لماذا لانه ان وجد قدمنا القطع على على الظن فقاعده المطرده عقلا وشرعا أن القطع مقدم على الظن فإذا حصل ما ظاهر التعارض حينئذ نقول قطع مقدم ان حصل ماذا بقي ظني وظني اذا التعارض محصور في باب الظنيات في باب الظنيات واما ما كان قطعيا فلا يعارض قطعيا ولا يعارضه ظني فاما الاول فلا وجود له لا في الشرعيات ولا في العقليات والثاني ان وجد فالقطعي مقدم على الظني والثالث هو البحث لأن دلائل الفقه مفيدة للظن غالبا والمظنونات قابلة للتعارض محتاجه إلى الترجيح فصار معرفة ذلك من أصول الفقه قاله الإسنوي وضح هذا و التعليل جيد تعليل جيد قال الاسنوي فيدخل المفتهد والمقلد سلم له الأول هذا لا يسلم فيدخل فيه المقلد والمجتهد لان المفتهد يستفيد الاحكام من الادله هذا لا شك لفي المجتهد هو الذي ياخذ الاحكام بنفسه يعني بالنظر فيه في في الادله لا بالهوى ولا بالتقليد والمقلد يستفيدها من من المجتهد لان المقلد لا ينظر في الكتاب والسنه هذا عندهم لا ينظر في الكتاب والسنه مباشره وانما يكون ثم واسطه بينه وبين الكتاب والسنه وهو المجتهد المفتي حينئذ لا ينظر في الكتاب والسنه مباشرة وانما لماذا لعدم اهليته لانتفاء الاهليه حينئذ يكون بينه وبين الكتاب والسنه المجتهد فالمرتجيد استفاد الاحكام الشرعيه من الأدلة مباشرة والمقلد استفاد الاحكام الشرعية لا من الكتاب والسنه مباشرة انما بواسطة وهو المجتهد فدخل المجتهد والمقلد هكذا قال السنوي لان المجتهد يستفيد الاحكام من الأدلة والمقلد يستفيدها من المجتهد وانما كان معرفة تلك الشروط من أصول الفقه لأن بينا أن الادله قد تكون ظنيه وليس بين الظني ومدلوله ارتباط عقلي ليس بين الظني ومدلوله ارتباط عقلي لجواز عدم دلالته عليه فاحتيد إلى رابط وهو الاجتهاد وحال المستفيد لماذا ادخلناه قال لانه لا بد من ناظر في هذه الادله لأن الدليل مع مدلوله ليس هو بلازم عقلا بمعنى أنه كل من قرأ النص استفاد المدلول لا لابد من بحث ولا بد من نظر ولا من تامل إذا لا بد من اعمال لقاعده والذي يعمل هذه القاعدة هو المجتهد اما المقلد فلا حينئذ احتجنا الى ادخال المجتهد في حد اصول الفقه اذا أدلة الفقه الاجماليه عرفناها كيفيه الاستفاده منها لانه لا يمكن التوصل الى أو او استنباط الاحكام الشرعيه الا بطرائق وهي المرجحات عند التعارض وهذه انما يكون في الظنيات ومن الذي يقوم بهذا المجتهد فلابد أن ان نعرف من هو الذي عنده الأهلية في النظر في الأدلة من أجل التوصل إلى الاحكام الشرعيه فتلخص أن معرفة كل واحد من هذه الثلاثه المذكورة من أصول الفقه انتا كلام المسلم اذا المقلد عنده دافع في مسمى اصول الفقه وهذا لا يسلم لهم بل الصحيح ان قولهم محال المستفيد أو طرق المستفيد خاص بالاجتهاد فحس وأما المقلد فهو عامي وإذا كان كذلك فلا نصيب له البتة وإلا كل عامين الان كلهم مصلون صح كل مصلون لو قلنا المقلد داخل في هذا حال المستفيد كل مقلد الان انما يستفيد الاحكام الشرعيه من المجتهد يرفع السماعه ويسال عما بدا له واشكل حينئذ صار فقيها يعني عنده من مسائل احكام شرعيه حينئذ دخل في اصول الفقه قلنا صواب ان حال المستفيد محصور في المجتهد فقط واما المقلد فلا مدخل له في العلم اصلا فتلخص أن معرفة كل واحد من هذه الثلاثه المذكوره من أصول الفقه قال في الابهاج المراد بالمستفيد المجتهد هذا هو الصحيح المراد بالمستفيد المجتهد لانه الذي يستفيد الاحكام من أدلتها ولا يدخل المقلد نعم هو كذلك ولا يدخل المقلد وما قال الاسنوي فيه نظر ما له ليس بصحيح ولا يدخل المقلد لان الفقه ليس موقوفا على التقليد بوجه اصلا ادله الفقه الفقه موقوف على ماذا على الادله على الادله والنظر في الأدلة. ومن الذي ينظر في الادله واما المقلد فلا نصيب له واحده من هذه الثلاث لا نظر في الدليل وليست عنده اهليه وليس هو بمجتهد اذا لا نصيب له البت فلا يتوقف الفقه على المقلد وانما يتوقف الفقه على المجتهد لانه لا يمكن ان يوجد الفقه الا بالنظر في الادله اذا من هو الناظر هو اذا توقف الفقه على وجود المجتهد المقلد هل يتوقف الفقه على وجوده؟ جوابنا لا احد يسال المقلد الا من كان مثله اذا المراد بالمستفيد المجتهد ولا يدخل المقلد لان الفقه ليس موقوفا على التقليد بوجه اصلا فلا يجوز أن يكون جزءا من أصول الفقه نعم ما هو كذلك بخلاف الاجتهاد فان الفقه موقوف عليه نعم إذا عرف المجتهد عرف أن ما سواه مقلد بمعنى ان معرفه المقلد قد يدل عليها بلفظ المستفيد وهذا الذي قد استشعرته الاسنوي فادخله يعني ذقيل معرفة الأدلة وطرق الاستفاده وحال المستفيد من هو المستفيد هو المجتهد من قام به الاجتهاد من تحققت فيه شروط الاجتهاد او الذي يكون مجتهد ليس عندنا الا اثنان اما مجتهد او مقلد اذا عرفنا احدهما تعين معرفة الثاني اذا بمعرفة الملتحد عرفنا ماذا المقلد لكن هذا من باب العلم به فقط وليس من باب أن الفقه يتوقف عليه فلذلك أدخله الاسنوي بناء على ماذا على أنه إذا عرف المرتحد عرف مقابله المقلد فهو داخل نقول نعم داخل استلزاما لكنه لا يتوقف عليه الفقه والذي يكون اصول الفقه هو ما يتوقف عليه الفقه فدخوله بالنظر لكونه مقابلا للاجتهاد لا يلزم منه ان يكون ماذا الفقه متوقفا عليه فالصحيح أن المقلد لا يدخل في الحد وان دل عليه من حيث العلم به فقط لفظ المستفيد قال ابن ابن دقيق العيد لو اقتصر في تعريف اصول الفقه على الدلائل وكيفية الاستفاده منها لكفى على القول الثاني ندقيق العيد فصولي محدث لغوي فقيه مالك شافعي يعني جمع بينه كان يفتي بهذا وذاك يقول لو اختصر في حد أصول الفقه على الركنين الأولين لكفى يعني لا نحتاج الى ذكر حال المستفيد لو اختصر في تعريف أصول الفقه على الدلائل وكيفيه الاستفاده منها لكفى ويكون حال المستفيد كالتابع وتتم يعني ليس ركنا وإنما يذكر لبيان الواقع لبيان الواقع لكن جرت العادة بادخاله في أصول الفقه وضعا فأدخل فيه حدا يعني وضعا في حقيقة الأمر لابد من دليل ولابد من طرق استفاده الأحكام الشرعية منها وهذه لا توجد هكذا في الهواء وانما لابد ممن ينظر في هذه الادله في الواقع حال المستفيد موجود لكن لا يكون داخلا في مسمى أصول الفقه طيب لماذا يذكر في الحادي قال من باب تتمه او من باب بيان الواقع لانه لو سكت عند قوله وطرق السفادة لعلمنا أن الذي يستفيد الاحكام الشرعيه من أدلتها وترتيب الادله والمرجحات هذا لا يكون بغير فعل فاعل وإذا وجد لا يكون إلا الا عالما اذا تحقق الاجتهاد فكانه يقول حال المستفيد داخل في الركنين الاولين أو في الركن الثاني على جهه التحديد ضمنا فلا نحتاج الى التنصيص عليهم قال السيوطي وسبقه إلى ذلك الشيخ ابو اسحاق الشيرازي وابن برهان حيث جعل اصول الفقه الأدلة وكيفية الاستدلال خاصه لماذا قالوا ضرورة أن المستدل إذا كان غير عالم بمقدمات الدليل أو بما يترتب عليه الدليل لم يتصور ان يكون عالما بالدليل وهو كذلك على ما ذكرناه سابقا لا يتصور ان يكون عالما بالدليل إلا من كانت عنده الأهلية للنظر في الادله وترتيب بعضها على بعض وهذا هو المجتهد واما حال المستفيد فليس من مسماه هذا القول الثاني في بيان حقيقه ان كانت ثلاثه اننا لا نحتاج إلى حال المستفيد لانه داخل فيما فيما سمى واما صاحب الجمع جمع الجوامع فاختصر في تعريف الاصول على الدلائل الاجماليه فالاقوال ثلاثه اقوال ثلاثه يعني لم لم يدخل الركنين الثاني والثالث في مسمى اصول الفقه ثم قال السبكي والاصولي العارف بها يعني بادله الفقه الاجماليه وبطرق استفادتها ومستفيدها يعني جعل العلم بطرق الاستفاده وحال المستفيد داخلا في مسمى الاصول المسمى الأصول وأما أصول الفقه نفسه فهذا لا يدخل تحته هذان الركنان قال في منع الموانع يعني يعلل او عليه هذا علل ذلك بقوله جعل المعرفة بطرق استفادتها جزءا من دلول الاصولي دون الاصول لم يسبقني اليه أحد يعني من افكاره يعني من افكاره جعل كيفية الاستفادة من احكام من الادله وكذلك حال المستفيد في حد الأصول لم يسبق اليه البتة فهو من من افكاره ووجهه ان الاصول لما كانت عندنا نفس الأدلة لا معرفتها سبق هذا ادله الفقه الاصول وقيل معرفته قيل تضعفه اذا ما هو اصول الفقه عين الادله لا معرفتها لازم من ذلك أن يكون الأصولي هو المتصف بها صحيح اصولي هو المتصف بها لأن الاصولي نسبة إلى الأصول ومن هو الأصولي لم نسبناه الى الاصول هو من قام به علم الاصول وقيام الاصول به معناه معرفته اياها شخص اذا قام به ادله الفقه الاجماليه اي قامت به هل صار محلا لها او تعلق علمه بها ثاني واضح هذا تعلق علمه بها اذا ادله الفقه نفسها مسمى اصول الفقه العلم بها هو معنى الأصول هو معنى الاصولي واضح الكلام هو معنى الاصولي وقيام الاصول به معناه معرفته اياه ومعرفته اياه متوقفه على معرفه طرق الاستفاده تلازم اصول الفقه هو عين الادله الاصولي مغاير لاصول الفقه من هو الاصولي من قام به الاصول قامت به الادله أو معرفتها معرفتها وهل يمكن أن يعرف الأدلة دون أن يعرف كيفيه الاستفاده منها لا هل يمكن أن يعرف كيفيه الاستفاده منها دون أن يعرف حال السفيد لا إذا دخل هذان الركنان في مسمى الاصولي لانه لازم له لازم له هذا فكرتهم وقيام الأصول به معناه معرفته اياه ومعرفته اياه متوقفه على معرفة طرق الاستفاده فان من لا يعرف الطريق إلى الشيء محال أن يعرف الشيء إذا قلت الأصول من قام به الأصول هل يمكن أن يقوم به الأصول دون ان يعرف الطريق الموصل للوصول الجواب لا محال فمن ثم لزم كون معرفه الطريق امرا لابد منه في صدق مسماه يعني الوصول ولهذا ذكر في أصول الفقه وان لم يكن نفس الأصول ولا منه ذكر في أصول الفقه من هو الأصول وان لم يكن نفس الاصول ولا منه فهو شيء منفق عن عن الفني اي ان المعرفه بطرق الاستفاده والمستفيد لابد منهما في صدق مسمى الأصول وان لم تكن تلك الطرق جزءا من مسمى الاصول اذا ثم أمور متلازمه بعضها من مرتبا على على بعض الادله هي مسمى الأصول واضح الادله هي مسمى الاصول من هو الأصول؟ هو الذي قامت به الأدلة باعيانها او علم بها العلم بها هل يمكن أن يعرفها دون ان يعرف الطريقه الموصل اليها الجواب لا كيفية الوصول اليها من هو الذي يكون أهلا؟ اذا دخل الركنان في هذا النوع ولا ينكر اشتراطنا في الاصول ما ليس جزءا من نفس الاصول لانه يرد عليه او يرد علي انك قلت بأن الأصول هو من قام به الأصول واشترطت في الاصول ما ليس داخلا في حد الاصول فهل هذا ممكن أو لا يقول نعم ممكن يمكن أن يشترط في الأصول الذي قام به الأصول ما ليس من الاصول هكذا يمكن أن يشترط ويكون جزءا في مفهوم الأصولي وهو الذي قام به علم الأصول ما ليس من من الاصول هذا سلم به رحمه الله تعالى قال هنا ولا ينكر اشتراطنا في الأصولي ما ليس جزءا من نفس الأصول فإن الناس قاطبه اراد أن ينظر فإن الناس قاطبه قد عرفوا الفقهاء بالعلم بالاحكام إلى اخره ما هو الفقه هو هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه من ادلتها تفصيليا ومن هو الفقيه الذي قام به الفقه وهو المفتي ومن هو المجتهد قال هو ذو الدرجه الوسطى عربيه واصولا الى اخري هل اشترطوا في حد الفقيه النحو والاصول والعربيه ونحو ذلك لا لكن ذكروها في ماذا في حد الفقيه ومن هو الفقيه الذي قام به الفقه اذا اشترط في حد الفقيه ما ليس من الفقه كذلك يجوز أن يشترط في الأصول ما ليس من من نفس الأصول اتضح ما هو الفقه العلم بالاحكام الشرعيه العملية المكتسب من ادله تفصيليه هل ذكروا في هذا الحد النحو والاصول والبلاغه الى اخره ما ذكروا شيء من هو أراد أن يعرف الفقيه من هو الفقيه هو الذي قام به علم الفقه علمه الفقه عرفوا الفقيه بأنه المرتشد من هو المرتشد الذي اتصف بالفقه وقام به الفقه قالوا ذو الدرجه المستى ها اصولا ولغه وبلاغه وفقه لغه الى اخره اذا ذكروا في حد الفقيه ما لم يذكر في حد الفقيه وقال الفقيه من قام به الفقه اذا جاز أن يشترط في الفقيه ما ليس من الفقيه كذلك هنا يجوز أن يشترط في الاصول ما ليس من الاصول وقال الفقيه المجتهد وهو ذو الدرجه الوسط عربية واصولا الى اخره يعني التي ذكرها في شراط الاجتهاد فما قالوا الفقيه هو العالم بالاحكام بل من قامت به شراط الاجتهاد وعددوها انتهى كلامه من على الموانع قال الزركشي وفيه نظر يعني كلامه السابق كله فيه نظر <تصفيق> لماذا لان طرق الاستفاده ثابته في نفسها سواء عرفها الاصولي ام لا كما قلنا في الادله سواء ها كيفيه الاستفاده ثابتة في نفسها سواء عرفها الاصولي ام لا على كلام تاج أن كيفية الاستفاده لا تكون ثابتة إلا إذا عرفها الاصولي فإذا لم يعرفها فلا وجود لها ولذلك هناك في تعريف الاصولي قلنا الأدلة لا العلم بالأدلة لماذا لان الأصول لو كان هذا الكتاب في الاصول ووجد ولم يتعلمه احد عدم العلم بهذا العلم هل هو نفي للعلم الجواب لا اذا الادله عينها هي اصول الفقه كيفيه الاستفاده يقال فيه ما قيل فيما سبق كيفيه الاستفاده وطرق الاستفاده موجوده سواء عالمها الاصولي ام لا وعلى كلام التاج لا وجود لها اذا لم يعلمها الأصول فينتقد عليه بذلك واضح هذا اذا قال الزركشي وفي نظر لان طرق الاستفاده المرجحات ثابته في نفس موجوده قائمه سواء عرفها الأصولي ام لا كما قلنا في الأدلة سواء فوجب أن يدخل في مسمى الأصول للأصولي لأنها شيء قائم بنفسه وانما افتقر العالم بالأدلة إلى ذلك ليصح كونه عالما بالادله على حقيقه لان المرتهد او المستفيد لا يوصف بكونه عالما إلا إذا تحقق به بالعلم فنشترط وجود العلمي لماذا لأنه لا يمكن أن يوصف بشيء هو خلو عنه انت الان جالس لست قائما إذا نفينا عنك وصف القيام لماذا لأنك متصم بضده فإذا لم يكن عالما بطرق الاستفاده لا يمكن أن يوصف بكونه صوليا فنشترط ذلك من اجل أن يتحقق له الوصف ومن فصل به المصنف عن سؤال الاشتراط في الأصولي ما ليس جزءا من نفس الاصول بما ذكره في الفقيه ممنوع يعني كلامه فيما سبق انهم عرفوا الفقه بكذا وما قال الفقيه هو العالم بالاحكام بل قالوا الفقيه هو المجتهد الدرجة الوسطى الى اخره هذا ممنوع لماذا لان قوله في الفقه انه العلم بالاحكام الشرعيه الخارج المكتسب من أدلة التفصيليه صريح في اعتبار الاجتهاد يعني الفقيه هو المجتهد من هو المجتهد الذي تحقق فيه شروط الاجتهاد هذا موجود في تعريف الفقه من اين المكتسب وهذا سيته انه فاسد لكن على كلامي المكتسب والاكتساب الذي هو النظر انما يكون لمن؟ آه. لمن كان فقيها لمن كان إذن لم يعرف الفقيه بشيء لم يذكر في حد الفقيه بل عرفوا الفقيه بأنه المجتهد الذي تحقق فيه شروط الاجتهاد وذكر ذلك الاجتهاد في قولهم مكتسب فالعلم المكتسب المكتسب هذا نعت للعلم فاخرج الضروري كله كل علم ضروري من احكام الشرعيه لا يسمى فقه عند عند الرسوليين كذلك عند الفقهاء اذا لأن قولهم بالفقه انه العلم بالاحكام الى قولهم المكتسب صريحا في اعتبار الاجتهاد لأن العلم المكتسب إنما يكون بالاستنباط وذلك موافق لقولهم الفقيه المجتهد الى اخره فلم يشترط في الفقيه ما ليس شرطا في في الفقه اذا هذه ثلاثة أركان وصحينا هذا داخله في في المسمى اذا اخترنا هذا هذا التعريف ولحق ان هذا خيرة في مسمى الأصول لا بد من اعتبار الكيفيه ولا من اعتبار الاجتهاد لأن الأدلة شيء ثم طرق الاستنباط استنباط الاحكام الشرعيه منها شيء آخر ثم من هو الذي يحق له النظر والاستنباط هذا شيء ثالث فلا من من ذكره ولو قيل بانه كتتميم لابد من التنصيص عليه لبيان أن هذا العلم مركب وأنه لا يمكن أن يوجد دون مجتهدا ولو قيل أدلة الفقه الاجمالي وكيف نستفاد منها وقلنا هذا هو الاصول ثم ياتي كل من هب ودب فيجتهد ويقول ماذا أنه له اصول قل لا لا بد ان يتحقق بالأصول وبشرائط الاجتهاد التي نص عليها لصوليون ولذلك ياتي كتاب كتاب الاجتهاد لماذا يذكر هذا كتاب الاجتهاد ليبين ان هذا له الاستنباط الكفيه طرق للاستفاده ليست هكذا مطلقه ليست هكذا مطلقه وانما لها اعتبار خاص عند أهل الاعتبار فلا من ذكره في الحادي سواء نقل انه ركن ام لا ولابد أن يذكر والحق انها داخله في مسمى الوصول وله حيثية اخرى يعني وجه آخر بأن الحيثيه عند العلماء قيد في الموضوع قيد في, في الموضوع فالادله الاجماليه المقصود بها في التعريف من حيث إثبات الاحكام بها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح يعني يمكن أن نقول بأن كيفية الاستنباط او طرق الاستفاده وحال المستفيد داخل في قولهم ادله الفقه الاجماليه لماذا لأن النظر في أدلة الفقه الاجماليه من حيث ماذا من أي حيثية؟ من حيثية استنباط الاحكام الشرعيه منها وهذا لا يكون الا لمن اتصف بشرايط الاجتهاد اذا يمكن أن نقول بأن الركن الاول يستلزم الثاني والثالث لكن لابد من التنصيص عليه دلاله الالتزام مهجوره في التعاريف كما نص على ذلك الغزالي في موضعيه والمعنى صحيح يعني لو نظرنا إلى المعنى يمكن ادراج الركن الثاني والثالث في الاول لان مرادهم به الادله الاجماليه من حيث إثبات الاحكام بها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح وهذا لا يتم الا بمعرفه كيفيه الاستفاده ثم الناظر لابد ان يكون من اهل الاجتهاد فيكون موضوع الأصول الأدلة من حيثيات المذكوره ولما كانت التعاريف تاخذ طابع الاختصار والا يذكر فيها ما يفهم ضمنا أو يدخل لزوما ترك ذلك يعني ذكر كيفيتين وذكرهما تصريح باللازم المفهوم ضمنا هذا يمكن ان اعتذر به عن صاحب الاصيلين اذا قلنا بانه ترك الذكر لا لكونه داخله في مسمى الاصول بمعنى أنه يمكن ان يكتفى بالركن الأول عن ذكر الركنين ونقول بأن الركن الأول تضمن أو استلزم الثاني والثالث هذا لا اش كان فيه لكن يجاب عن هذا بأن التنصيص أولى اولا لتحقيق الفهم الاوسع والاختصار هنا مضر ثانيا دلالة الالتزام مهجوره فيه في التعارف لأن الذي يعرف له أصول الفقه إنما هو الذي لا يعرفه ولذلك عرفه ابو اسحاق الشيرازي في اللمع أدلة الفقه قال هو أدلة الفقه وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الاجمال وما هو ادله الفقه هذا واضح الاجماليه وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الاجمال هذا مرادف لقوله وطرق استفادتها أو كيفيه الاستفاده من من الادله وقد يفهم من كلام المحل ما ذكرته انفا وإن كان رجح هو دخول الكيفيتين في في الحد قال ولتوقف استفاده الأحكام التي هي الفقه على المرجحات وصفات المجتهد التي بقيامها بالمرء يكون مستفيدا لتلك الدلائل أي أهلا لاستفادتها بالمرجحات في يستفيد الاحكام منها ذكروها في تعريفي الاصول يعني الأدلة وقيل العلم بالأدلة الموضوع لبيان ما يتوقف عليه الفقه من أدلة الإجمالية ومن المرجحات وصفات المجتهد واسقطها المصنف لمقاله إلى خيره ثم صوب صنيع من ادخلها في في الحدي اذا وطرق الاستفاده والمستفيد الصحيح انها لابد من ادخالها فيه في بالحدي يعني لابد من التنصيص عليها ولو حذفت لدلاله الركن الاول عليها لاشكال لا فيه الخلاف حينئذ نكون خلافاً لفظياً لا جوهري وعما كونها ليست من الأصول في شيء هذا ينازع فيه صاحب الاصلي وعارف بها الاصول يلعتيد انتهينا من حد الأصول وعارف بها اي بالكيفيتين السابقتين وطرق الصفاده وحال المستفيد وعارف بها بها اي بالكيفيتين وهذا اشاره الى تعريف الاصولي بيان نسبه الى الى اصول من هو وهو نسبه الى الاصول نقول الاصولي بيان نسبه الى الى, أصول إلى أصول وهو من قام به الاصول يعني الفن فقال للعهد الذهني او الذكري وقيام الاصول به معنى معرفته لابد من هذا لا يعني لا يقوم به الأدل نفسها وانما العلم بها هي منفكه عنه خارج عن عقله وانما العلم بها وفهمها واتقانها وعلمه هو, هو الاصولي هو اصولي معرفته ا وهو جمع لانه مسمى به يعني من قال اصولي عرفنا الاصول او قال جمع اصل وما بني عليه غيره الاصولي من هو قال نسبة الى الى الجمع لما فرقوا؟ قال لان الأصول اصول صار علما مثل الانصار فالنسبه اليه الى حليدي لا ترد الى المفرد وانما الى الجمع الى الى الجمع يقال في ماذا في النسبه للجمع ان يرد الى مفرد الا إذا صار الجمع علما والا لا يصح ان نسب الى الجمع هذه قاعده هذه قاعده لذلك يقول مطار دولي غلط هذا انما يقال مطار دولي دولي نسبه الى الى الجمع دول غلط هذا ليس وإنما يقال دولي نسبه الى دول هذا جمع غلط هذا تبران ليس بعلق. مطار دولي دولي واما الانصار ان صار علما فنسب اليه مباشره وهو جمع لانه مسمى به كنسبه الانصاري الى الانصار صرصر علما ولا تصح النسبه الا مع قيام معرفته بها واتقانه لها يعني لا يقال فلان اصولي الا بعد ان تعرف يعني حسن الظن ما يكفي لابد ان تعرف أنه قد قام به الفن هذا اصوليا ولا يكفي العلم بي الابواب المذكوره لأنه كما ذكرنا فيما مر ان العلم بالمسائل دون اتقان تطبيقها لا يكون نحويا ولا اصوليا فمن حفظ الفيه من المالك واتقنها حفظا كالفاتحه ولكن اذا جاء يعرب لا يحسن الاعراب هذا نحوي هذا الفيه فلا يسمى نحويًا لماذا لانه حفظه ولكنه لم, لم يتقن تلك المسائل كذلك لو حفظ كوكب كوكبي الا اذا تطبيق تلك القواعد اذا ممارسه الفن ليتكون عند الطالب ملكه حينئذ قال انه نحوي وبياني وصرفي واصولي وفقهي اما مجرد الحفظ والبغاء فما ينفع ابدا لا ينفع الا اذا مارس الفن حينئذ معرفته واتقانه لأصول الفقه مع معرفة التطبيق وممارسه الفن حتى صار له ملحق ينقال هذا اصولي كما يقال هذا فقيه واما مجرد نقل الاقوال هذا لا يسمى فقيها البتة ولا تصح النسبة إلا مع قيام معرفته بها واتقانه لها ولو لم يسمى به لم تجز النسبة الا الى المفرد فيقال اصليا قال اصلي اذا عارف بها يعني بالكيفيتين الأصولي أي المرء المنسوب إلى الأصول يعني صفه محذوف الاصولي يعني المرء المنسوب إلى الى الاصول فهو العارف بادله الفقه الاجماليه وبطرق استفادتها ومستفيدها على اختاره الناظم وهو كذلك العتيد فعيل بمعنى فاعل ومعناه الحاضر المهيئ كما في القاموس قال الشيخنا في شرحه وهو صفه لاصولي الاصولي متمم للبيت يعني الذي تهيئ للعلم يعني أنه حاضر القريحة مهيئ الفكرة لتحصيل ما يبحث فيه من مسائل هذا الفن اذا الأصولي هو العارف بهذه الكيفيه وبحال المستفيد غير أن معرفته بدون أن يعرف طرق استفادتها ومستفيدها محال ضروره توقف العلم بالشيء على مقدماته فهو العارف بها وبطرق استفادتها وهو باب التراجيح أي ترتيب الأدلة قدم الخاصة على العام والمبين على المجمل والظاهر على المؤول وهكذا ثم قال والفقه علم حكم شرع عام مكتسب من طرق لم تجمل ياتي بحثه والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم لازم ما يكون يكون امر معنوي ما في طريق الحاج الحج الهيده كان تاويل المصدر اما المصدر ما يظهر معناه طريق الحجي ايشكم معناه لا يظن له معنى الا على التاويل بان ترد الحج الى الحاج او المفعول يصح المعنى اما الحج الظاهر ما يظهر طيب هي لهذا التاج هي التاج عرف اصول الفقه بأنه لا ثم ترك الكيفية بالاثنين يعني الطرق للاستفاده والمستفيد ثم قال الاصولي هو العالم بالاصول وبالطرق للاستفاده والمستفيد هل سبقك احد لهذا قال لا لم يسبقنا احد هنا. قيل انه اخذه من مفهوم كلام أبيه في الابهاج هكذا قيل نقلده. هو يعني ذات لا يسمي اباه الا بالامام احبه كثير ابو وعالم جليل وكذلك سيد الدين